يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعذرون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم.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 وَذُوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفه وطمعه خوفه وطمعه ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفس ما أُخْفِيَ لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَا كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 أفلا يسمعون؟ أ يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم؟ أفلا يبصرون؟ ويقولون